ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذطهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 لَماَا تَأتنَا بِالمَلَائِكَةِ قُنتَ مِنْ الصودِقين م نُ نَزِلُ الْمَلكَةَ إِللاا بِالحَحققِ وَمَا كانوا إذ مُم غرين إِا نَحَنُ نَزَّل ذَذكْرَوَائِ لَ لَافِغُون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 وَلَ فَتَتحنَا عَلَْ بَبًَا مِنَ السَّمَِ فَوَللُ فِيه عولون لَقالَاوا إ مَا سُسكِرَت أَبَصَونَ فَْ نحْنُ قَومُم وَلا قَدجَ عَ النافِ السَّمكُجَ وَزَيْهَ النَّظرين وَحَافِغ آ مِن كلُلِّ شَيق الرجم إِللاا ن نستَقَ السَّم فَأَتْ بَبُوشِهابُ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّغْزُوًّا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَّذِهِ نَسْتُمُّ لَهُ بِرِزْقٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إلا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإن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 خَلَقَكُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ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 كَمِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين. وَلَهَا صَرَاقٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْقَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُد لِبَابِم مِنهُم جُزُم مَ قُسُوم إِ المَُّقينَ فيِي جََّاتِ وَري أدُخُلُهَا بِسَلَابِ آمين وَنَذَغْْنا مَا فيِي صُدُورِهِم مِن رَّفِيقٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبَشِّرُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ نَبِّئَنَّكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَل إِنَّ نَبَشَّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوطٍ إِنَّا لَمَن نُّجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل طَائِنَ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفٌ فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بلاتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون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 إِ فِي ذَكَ ل آيَةَ للمُؤمِنين وَإِن كَانَ أَصْحابُ الأأَكَةِ لَظَالِبِين فَْ تَقَمنا مِهُم وَإِنهُ مَالَ بإمامِ مُبين وَلَقَدِكَ ذبَأَصْحابُ الْ الحجر الحِجِرِمُرسَلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يمحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أولى عنهم ما كانوا يكسبون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 فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن